بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة 120. ثَمُودُ ثمود فأهلكوا بالطاغية 121. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه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 فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل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 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ لنعلم مِنْكُمْ منكم وَإِنَّهُ 119. وإنه لحسرة على الكافرين 110. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم